الوجه ا ل أ و ل ي ب د أ حالا وهذا هو ش ر ي ط التاسع والعشرون من كتاب فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة والافتاء ولازلنا مع العقيده ة سؤال ن الإخوان في باكستان وهم يدعون أنهم سلفيون لكنهم مقيمون لمجالس الذكر ويلتزمون بها في يوم الخميس بعد العصر دائما يتخيلون أن ا لمجالس الذكر بها الخميس العصر دائما هذا الوقت ك بعض بعد وهم يوم وهم في في مناسب بل هو أ ن س ب للذكر أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ط ر ي ق ة الذكر فهي تجري أ ن واحدا منهم يجلس أ م ا م ه و ي ب د أ بصوت مرتفع قليلا ويقول ك ل م ة الله والناس حوله في ا ل ح ل ق ة يرددون بعده الله الله ه أمانهم الله وهم بصوت سبحان ب ويقول يستمرون منخفض ثم الذي يغير ع د ثم يغير الى الحمد لله وهكذا إ ن ا ل إ خ و ا ن يتخيلون أ ن ه م يفعلون هذا ل ت ز ك ي ة نفوسهم وهم يستدلون من بعض ا ل أ ح ا د ي ث التي جاء فيها ذكر الحلقات للذكر فما الحكم فيهم جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه و ب ع د إ ذ ا كان الواقع من حالهم ما ذكر من التزامهم بمجالس ذكر بعد العصر كل يوم خميس د ا ئ م ومن جلوس واحد منهم أ م ا م ه م ونطقه ب ك ل م ة الله بصوت مرتفع فيتبعونه في النطق بها بصوت منخفض الله الله, الله ثم ا ن ت ق ل الى ك ل م ة سبحان الله وهم يتبعونه فيها ثم إ ل ى ك ل م ة الحمد لله وهم يتبعونه فيها وهكذا إ ذ ا كان واقع و حالهم ما ذكر فليسوا سلفيين ولا من أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه ة في ذ ا العمل بل هم مبتدعه ل أ ن هذا العمل بهذه ا ل ك ي ف ي ة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ل ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وأما ما ورد من الأحاديث في حلقات الذكر والاجتماع عليه فالمراد بذلك مجالس ل م من أمرنا ما منه وأما ما من أحدث رد ورد في فهو في رواه هذا ا ع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س لدينا جماعه بالمسجد تكرر ل ف ظ يا لطيف عقب أ س م ا ء الله الحسنى م ئ ة واثنين وعشرين م ر ة فهل هذا مشروع جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد لا يجوز ذلك لعدم وروده عنه صلى الله عليه وسلم وقد قال أحدث ثبت عنه أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ل في ي سؤال مضمونه عن حكم حساب الذكر العام بالعدد وكيف يجمع بين عدم جوازه وبين حديث من صلى علي في يوم ا ل ج م ع ة مر اجمع بين ما ذكرت من ا ل أ ح ا د ي ث وصحه الحديثين ا ل أ و ل كما رواه مسلم من صلى علي و ا ح د ة صلى الله عليه عشرا وهذا يعم ا ل ج م ع ة وغيرها والثاني أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم م ئ ة م ر ة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له م ئ ة ح س ن ة ومحيت عنه م ئ ة س ي ئ ة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى ينسي ولم ي أ ت ي أ ح د ب أ ف ض ل مما جاء به إ ل ا رجل عمل أ ك ث ر منه متفق عليه من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه زاد مسلم ومن قال سبحان الله وبحمده في يومه م ئ ة م ر ة حطت خطاياه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 وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ل م س هل الذكر بلا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله مشروع بهذه ا ل إ ض ا ف ة وما حكم ا ل م د ا و م ة على الذكر بهذا اللفظ لا يكون ا ل إ ن س ا ن مسلما إ ل ا بذلك والذكر بلا إ ل ه إ ل ا الله و ح د ه أ ج ر ه عظيم لحث الشرع على الذكر بها و ل أ ن ه ا أ ف ض ل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ن ب ي ن من قبله أ م ا اتخاذ هذه العباده ة لا إله وردا يذكر به ويداوم عليه فلم يرد به الشرع والخير كل الخير في العمل بما ثبت شرعا و الدفن ا ك عندما يتوفى شخص تبذل عنايه خ ا ص ة بغسل الشخص المتوفى وقبل أ ن يؤخذ الجثمان إ ل ى القبر يدعو الناس للميت وعند القبر تؤدي ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة و ل م الدعاء تتم ا ص ل ا ة ي و ل للميت الجثمان القبر ولما ينهال التراب على القبر ن ا تماما س مرة أخرى يرش ويغطى ويوضع في ع للميت ي ه و ت ت سورة ن القرآن ا ل ر ك م ثم للمرة عليه يدعو الناس للمرة الثالثة ل في ا خ ا جواب الدعاء م للميت حال غسله أ و حال تكفينه أ و في غير ذلك من الحالات لا ب أ س به ل أ ن الدعاء ينفع الميت لكن إ ذ ا كان ب ص ف ة ج م ا ع ي ة أ و برفع ا ل أ ي د ي فهو ب د ع ة ليس عليها دليل فيما نعلم من الشرع المطهر أ م ا الدعاء له بعد الدفن من ا ل أ ف ر ا د أ و ا ل ج م ا ع ة فهو مشروع لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الميت عليه وقال لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وبالله التوفيق من كان إذا استغفروا ثبت عن أنه دفن فإنه وقف فرغ وصلى وآله وصحبه الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ل م س نحن ج م ا ع ة من العمال المسلمين المهاجرين بفرنسا اجتمعنا على تقوى الله واتباع س ن ة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وفقنا على الحصول على قاعة. نؤدي فيها الصلوات يونية وقد فيها قاعة الثقيل الملقى على عاتقه سبحانه نؤدي اخترنا الله الخمسة لنا إماما أعانه الله هذا العبء بمشيئة حمل على على على على ومشكلتنا ب ا ا الصلاوات ا ل إلى ل إ ض ف ة خ س دروس التي تقام يوميا هناك في الوعظ ا ل في ر إ ا د من م حين لآخر و ش ا ل ح ا ل ي ة أ ن هذه ا ل ج م ا ع ة قد ب د أ ت تتفكك شيئا ما والسبب في ذلك و أ ن ن ا بعد الانتهاء من ا ل ص ل ا ة بعد السلام م ب ا ش ر ة كل واحد منا يسبح الله ثلاثة، ثلاثا وثلاثين ي وذلك مصداق واتباع لحديث سيد الخلق وحبيب الخلق محمد ال إ ب ر ابراهيميه ه ي ي م ونختم ة س ب ح ا ن ب رب ك ل وسلام على المرسلين والحمد ل ل ع عما ز ة يصفون رب ا ا ل ل ع م ن ف ق ا من ب ن ن إنا براء منكم إنكم ا قالوا براء باختراءتكم إخوة ذ ه وزرها بها جماعة ابتدعتم بدعة. يبقى عليكم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين أفتنا أمرنا بدعة يبقى في إلى ووزر ا ل ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة والصلوات ا الابراهيميه والايات ل ا وثمانين ل ا الحسن خ ي ض ر و ن من ع ا ا ل ص ل ا ة البدعة قائلين تقلع لابد لنا لن نصلي عن معكم من حتى هذه ف ت تكون و ى ح س م ا للخلاف القائم حاليا هؤلاء الإخوة فإن كنا على كنا فإن بين غير هدى وان كنا على بينه نطلب الله أ ن يلهم هؤلاء ا ل ا خ و ة رشدهم وكفى ما بالمسلمين من خلافات مزقت وحدتهم وفرقت شملهم جواب جماعة وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تقرؤون والصلوات وتختمون يصفون الحمد ما فاتحة الكتاب الإبراهيمية بسرحان العزة عما وسلام المرسلين والحمد العالمين ربك رب رب لله على على لله ذكرتم من أنكم لا يجوز فعله بل هو ب د ع ة لعدم وروده عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أ م ا ا ل إ خ و ة الذين تركوا ا ل ص ل ا ة معكم من أ ج ل ا ل ب د ع ة المذكوره فما كان ينبغي منهم ذلك بل الواجب عليهم أن يصلوا معكم أداء للواجب مع بالمعروف وبالله نبينا وصحبه عليهم يصلوا المسيحة أصلح الله حال الجميع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله أداء سؤال وسلم معكم مع محمد أن ما حكم القول ا ل ف ا ت ح ة على روح فلان أ و الفاتحه ة إن ا ل ل يسر ل ن ان ذلك الأمر إ الله ييسر لنا ذلك ا ل أ م ر وبعد ذلك بعد الميلاد ي ق ر أ و ن س و ر ة الفاتحه وبعد أ ن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن وينتهى من قراءته يقول ا ل ف ا ت ح ة و ي ق ر أ ه ا الحاضرون وكذلك جرى العرف على قراءة الفاتحة قبل الزواج جواد وحده حكم ذلك العرف على الفاتحة قبل الحمد لله جرى قراءة فما و ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م على ر س و ل ه و آ ه ل ه وصحبه و بعد ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة بعد الدعاء أ و بعد ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن أ و قبل الزواج ب د ع ة ل أ ن ذلك لم ي ث ب ت عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا عن أ ح د من ص ح ا ب ت ه رضي الله عنهم و ق كثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال من عامل عمل ا ليس علي ه امرنا فهو رد و بلاهي ا التوفيق و صلى الله على النبي محمد و اهلي و صحبه و سلم سؤال هل من السنة من أو ي جواب ز ق ر ء ة الفاتحة ع د الحمد ص ل الفريضة فرادة أو جماعة أفيدوني جزاكم الله ل ا فرادة جماعة جزاكم خيرا جواب ا ة يعني أفيدوني أو لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ض ليس من السنة قراءة الفاتحة من قراءة ب ع الفريضة لا فرادة ولا جماعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال وصلى على وآله وسلم محمد وصحبه عندنا بعض العادات بعد الدعاء يقول الامام إ م سورة ل ل ف ويرفع ا ا ت ح ة إ ا المأمومين واحد الفاتحة الختام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام لا قراءة الفاتحة الدعاء النبي م مع منهم آمين أيديهم وجوههم يديه ويقرأ يقولون يشرع يرد وعند وحده وبعد بعد لله رسوله وآله وصحبه بوضع على على عن لأن ذلك لم سورة صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين والخير و اتباع هدي النبي صلى الله صلى عليه في هدي سؤال ل خلفائه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم م محمد وهدي وصحبه نبينا س يقول الناس في كل أ س ب و ع بعد ا ل ج م ع ة أ ب ي ا ت ا هل تجوز أ م لا أ ق و ل تلك البيوت إلهي لست للفردوس أهلا الجخيم فهب لي توبة واغفر نار الحمد ولا أقوى توبة غافر على ذنوبي فإنك الذنب العظيم الذنب وحده الدعاء ص وصحبه ل والسلام على رسوله وآله ا ة و ع ب ي ش ر والتضرع الى الله عز وجل في كل وقت وفي جميع أ ح ي ا ن ه قال تعالى وقال ربكم د ع واذا ن ي ل و إ س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب اجيب دعوه الداعي إلى دعان إلى الحديث عن النبي صلى وفي عن عليه وسلم الداع ع ء هو ا ل ب اذا د شاد ة لكن إن ل ك ل ش ع ر بعد ا ل ج م ع ة واتخاذ ذلك س ن ة ليس بمشروع بل بدعه من البدع الممنوعه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم نبينا قبل بعض بعض الله سؤال عندنا في صلاة الفجر قبل الصلاة يقرأ القرآن الكريم بعض الأشخاص ثم يذكر بعض الأدعية ثم يؤذن للصلاة على في يقرأ يذكر يؤذن محمد ثم ثم هل هذا من السنة أم لا من أم وطبعا م الحكم ا ذلك ل في أ و أ ن ه سيستمر ل ى ل ه ج اتباع ل ذ ي ننهجه وبعدما ب ث أقدامه ل قال م س ج د نريد أن ن ض ج ه الشيطان ز راديو يقرأ ا ق قبل باقي ر مصر آ ن وطبعا أتباع صلاة الجمعة المساجد ل كما ا موجود هو في في كثيرون وافقوه ووضعوا فعلا الراديو في مكبر الصوت قبل ا ل ص ل ا ة وحاولت منعه من هذا العمل وأوردت مشوائية بالصوت الأدلة بعدم قراءة القرآن ر بعدم ت له ل ا م فقال ع العمل لبدعة حيث يحياء يصل للناس لسنة وأن هذا العمل يحياء لبدعة وإماتة ف لي إذا كان هذا فلماذا كان ممنوعا مساجد ينتشر في جميع في مصر حتى وصل ا ل أ م ر في البدع ة الجمعة قبل الصلاة وصلينا عليه الجمعة وهو أمامنا. صلينا عليه صلاة الجنازة وحاولت منعه من هذا العمل قبل صلاة أنهم أمام جثمان النعش المصابين وصلينا أمامنا صلينا منعه عليه وهو عليه هذا الميت يوم ثم من العمل الجمعة وضعوا وحاولت قبل قبل في لعدم مشروعية هذا ا ت ص فقلت فرفض و ا إن الإمام هذا وذلك مالك رأي ل ل ع ا ض ف ق له ت ل إ ن الامام مالك يكره ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة في المسجد كافه فاكتفى ب ر أ ي ه ورفض رايه أ ي وإن م ج ل البدع أهل ل مفتوحا أمام ا أصبح ق ر ة بمقدم ذ فماذا هذا ا الإمام هناك القرية من يريد الصنة والابتعاد عن البدع ولا يوجد بالقرية سوى هذا المسجد أفعل؟ أهل وإنه من من وسوف يكون وأكثر يوجد يوجد سوى يريد أكثر عن هل أترك الجواب ر ي وأصلي في أحد ل ا ا م س د بالإسكندرية المقيمة السنة على إ ذ فعلت هذا سوف ل هذا هناك ا يكون مزيد من د ويوجد من يريد السنة ولا السفر لأداء في المساجد الحمد وحده وبعد راديو ع يستطيع على النوع على وضع ولا جواب والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا وضع راديو أو نحوه القريب في المقيمة قليل في الريف جهاز من السنة السنة لأن السفر الأخرى الصلاة هذا بالذات لله ل إ ذ ا ع ة ا ل ق ر آ ن ب ص و ت مرتفع في ا ل م يوم س ج د ا ل ج م على ة ق ب مجيء الإمام لا يجوز ثانيا لا الصلاة ل ع ا ل ج ن ا ز ة في المسجد جائزه على الراجح من قولي العلماء لقيام الدليل على ذلك فهي لا توضع أ م ا م مصلين للفريضه حتى يسلموا منها ثم توضع بينهم وبين القبلة ليصلوا عليها صلاة الجنازة. ثالثا لا ينبغي لك أ ن تترك ا ل ص ل ا ة مع ا ل إ م ا م المذكور من أ ج ل ما ذكرت وينبغي لك الاستمرار في مناصحته وبيان السنه والمدادلة له ل أن نبينا في هذه المجموعة الثالثة التي نقدمها إليك تم المجلد الثاني منها يهديه ليستجيب التوفيق عزيز في التي إليك وبالله الله وآله وصحبه هذه محمد المجلد لك وصلى على وسلم المستمع المجموعة الثالثة تم ويليه إ ن شاء الله المجلد الثالث و أ و ل ه أ ح ك ا م المولد النبوي المجلد الثالث في ا ل ع ق ي د ة ضمن ا ل م ج م و ع ة ا ل ث ا ل ث ة التي نقدمها لك سؤال في موضوع المولد الاحتفال بمولد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعقد اجتماع بهذه ا ل م ن ا س ب ة والناس يتحدثون فيه عن ح ي ا ة الرسول يؤدون ا ل ص ل ا ة ويبوحون بنعت الرسول ويقرا أ و السلام عليه عن ظهر قلب انظر إلى صور مما يلقى عن ظهر الناس يقفون ويضعون على المدة السلام على ظهر القلب جواب الحمد لله وحده. الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إقامة احتفال بمناسبة الله لا عن يقفون ويضعون ويلقون ظهر ظهر صور أزرعهم رسوله إلى يلقى قلب على على لله على وآله مولده صلى الله عليه وسلم وصحبه وحده وبعد يجوز لكونه بدعة محدثة لم يفعلها ر سؤال و وسلم ولا ل الله صلى الله عليه ل ا خ ف ه ر غيرهم من العلماء في القرون ا ولا العلماء الثلاثة المفضلة ش د و ن من في بعض ا التوفيق الله ل ل وصل ه ل وآله وصحبه وسلم سؤال ى نبينا وصحبه ب محمد ع الناس يرون فرض السلام على النبي صلى الله عليه وسلم م ر ة و ا ح د ة وفيما بعد يبقى مستحبه ة جواب الحمد ل ل وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض على ان الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فرض لامر الله سبحانه بذلك في قوله تعالى يا أيها الذين عليه تسليما في يدل في الآية آمنوا صلوا عليه وسلموا والأصل في الأمر الوجود ولما لم يدل الأمر في الآية على التكرار لم على كان وجوب ذلك مرة في العمر وكان إ ذ ا كان السلام بدعه فهل يجوز منع الناس من السلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جواب ليست الصلاة والسلام على رسولنا وعلى إخوانه النبيين بدعة كما ذكره السائل بل هما مشروعان للأدلة المتقدمة فلا يجوز منع الناس منهما إلا إذا جيئ على هيئة لم تكن على عهد السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان مثل يجوز بإحسان تكن تبعهم إخوانه كما هما مشروعان منهما إذا بهما بدعة هيئة ومن منع من عهد ذكره جيئ أي يأتي بهما ا ل م ؤ ذ ن بعد ا ل أ ذ الم ن جهرا ا ك أ أو ذ ا ن ي ج ت ع جماعة لذلك ف يكن أوقات معينة ليصلوا ويسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة معينة وسلم على عليه صلى من داب ا ل ص ح ا ب ة القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومتى يجوز وسلم وسلم يجوز قائما عند الروضة المباركة؟ جواب السلام قائما السلام قائما المباركة على صلى على صلى النبي عليه النبي عليه الله الله عند إن ليس القيام عند قبره عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حين السلام عليه من أ ج ل السلام حتى يقاس عليه القيام حين السلام عليه في ا ل أ م ك ن ة الأخرى بل القيام بقاء ا بل على ل ح ت ه ا ل ت ي ا ن حينما ت ه إليه ى إلى وصل ل ا ق ب ر ماشيا لقيام للمسلمين يسلم هذا شاء فالشأن زيارة سائر شأن وليس في هذا فالشأن في ذلك شأن زيارة قبول إن ع ى أهلها من وصل إليها قائمة لا من أجل بل لأنه إليها انتهى إليها وصل لا السلام بل قائمة ماشيا من من أو راكبا ف سؤال ل على حالته التي انتهى بها إليهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم م محمد وهو وصحبه انتهى بها نبينا س مضمون السؤال م س أ ل ة في ديارهم طريقه مروجه عند ع ا م ة المسلمين وبعض من الخواص ينعقد مجلس لذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة فالأول يقرأ كل القارئ سنة آ ي ا ت من ا ل ق ر آ ن الكريم ب ح ا ل ة القعود وبعدها بعض العلماء يقرر في مولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجري ر البشر نور حاضر وناظر يحضره إلى الاختتام ويقول قوموا لوقت التعظيم أحمد وللقيام أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل بل هو نور من الله الذاتي وهو حاضر وناظر في كل مكان وأن يحضره بذاته في كل مجلس ميلاده وهو يسمع كلامهم يقومون ويقولون قوموا مكان بذاته معا عقيدتهم أحمد من من يسمع هو وهو وأن وهو يقومون في في أن يا نبي سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام س ر والسؤال ل ل س م ع ي يا حبيب ك ل عليك صلوات الله عليك ل ا ا م و س هل ا ل ط ر ي ق ة ا ل م ر و ج ة ا ل م ك ت و ب ة كانت م ر و ج ة في قرون ا ل ص ح ا ب ة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أ ج م ع ي ن أم ل ام وذكر و النبي صلى الله صلى عليه ل س بهذه ا لا أ ل ف ظ واحترام الرسول عليه السلام عند ولادته السلام حسن أم قبيح أمر أم أم عليه سنة عند بدعة س ي ئ ة وصواب أ م شرك بينوا ذلك باثار ا ل ص ح ا ب ة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أ ج م ع ي ن جواب الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا إقامة مولد صلى الله مخالفة الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين وصحابته لله على رسوله وآله مولد للرسول صلى عليه وسلم لهديه صلى عليه وسلم الله وحده وصحبه عنهم وبعد بدعة وهدي أجمعين رضي وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ع رد ولسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى مفصله في حكم الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم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 والبشر مخلوقون كما قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال تعالى يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه الايه وقالت ع ا ل ى إ ن ارسلنا أ ك ش ا ه د ا و م ب ش ر ا ونذير ا و د ا ع ي ا إ ل ى الله ب إ ذ ن ه و س ر ا ج ا م ن ي ر ا أ م الله ا ج ل و ع ل ا فهو ا ل أ و ل الذي ن م ب د أ ل أ و ل ي ت ه بين ذلك ب ق و ل ه ج ل و ع ل ا هو ا ل أ و ل و ا ل آ خ ر وظاهر ا ل و ا ل ب ا ط ن و هو بكل شيء عليم وسما الله ن ب ي ه ن و ر ا و س ر ا ج ا م ن و ر ا لما بعثه الهدى به من الهدى والنور الذي هدى الله به من أ ج ا ب دعوته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ثالثاً القول قول ميلاده جاءكم مجلس الله وكتاب ثالثا حاضر وناظر في كل مكان وأنه يحضر بذاته في كل مجلس وهو يسمع كلامهم باطل رابعا أما نداؤه والاستغاثة كل كل من مبين يسمع نور بأنه وأنه وهو به يحضر في في وطلب المدد والنصر منه فهذا نوع من أ ن و ا ع الشرك ا ل أ ك ب ر الذي لا يجوز فعله معه صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره من المخلوقات لقول الله تعالى وان المساجد لله فلا تدع و مع الله احدا وقوله عز وجل ومن يدع و مع الله الها آ خ ر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه إ ن ه لا يفلح المولد و س و ر ة ياسين و س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة لشهداء بدر في سبعه عشر من شهر رمضان و وسورة وسورة وإند、الله. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ا بالدلائل الله الحمد لله على تؤجر دلت نصوص ا ل ش ر ي ع ة على سمور قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته و أ ن ه خليل الله وحبيبه و أ ن ه خاتم رسله وخيرته من خلقه و أ ن ه لا يؤمن أ ح د حتى يكون أ ح ب إ ل ي ه من نفسه ووالده وولده والناس أ ج م ع ي ن و أ ن ه لا شرع الا ما جاء به وبلغه ا ل أ م ة و أ ن ه ما توفاه الله إ ل ي ه إ ل ا بعد أ ن أ ك م ل به دينه و أ ت م به على العباد نعمته ودلت نصوص ا ل ش ر ي ع ة أ ي ض ا على ف ض ي ل ة الشهداء شهداء غ ز و ة بدر وغيرها وعاش بعد غزوه ة بدر سنوات ولم يعرف سنوات ن ولم ع أنه قرأ مولدا لنفسه مولدا يوم س من بدر ع عشر ة رمضان ر من م ن ف ا مجتمعا أو ب غ ي ه أنه ولا قرأ سنوات و ر ة ي ي ا س و ر ة ل ف ا ح ة على السابع عشر من رمضان ولا غيره ولا منفردا على ولا لا اليوم ولا ولا الناس شهداء غيرهم غيره بدر منفردا رمضان في من ولو ا مجتمعا بهم ل ل م من يثبت شيء عنه ذ كان و ل ع أحد مشروعا ن كان أصحابه ولو م لنقل عنه وجرى العمل عليه في عهد أ ص ح ا ب ه ل أ ن ه لا خير إ ل ا دلنا عليه و ا ل أ ص ل في كل العبادات التوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يزور القبور ومنها قبور الشهداء ياسين صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم لهم ولم مولده يثبت يزور قبور ويدعو وسورة أو قرأ من عنه أنه قرأ مولدة وسورة ياسين أو سورة وحيث آية أخرى من القرآن في زيارته اخرى للقبور من و لم يثبت عنه شيء من ذلك ولا جرى عليه عمل ا ل ص ح ا ب ة دل ذلك على ان ق ر ا ء ة المولد و س و ر ة ياسين و س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة لشهداء بدر في اليوم السابع عشر ب د ع ة في نفسها وتحديد يوم لذلك ب د ع ة اخرى والاجتماع من اجل عمل البدعة عمل مجتمعة من بدعة بدع في بدعة وكذلك فعل ذلك ثم الدعاء ب ع د ب د ع ة